وصايا خالده اعداد وتقديم الدكتور سالم بن عبد الله البلوشي اخراج سلطان بن سيف المعمري وصايا خالده وصايا البريطاني بيرتراند راسل. إذا عرضك شخص فتغلب على معارضته بحجتك وليس بسلطتك فإذا حققت نصرا بالسلطة فعلم أن ذلك النصر غير حقيقي لا تحسد السعيد الذي يتمتع بجنة جهله فمن يرى أن تلك هي السعادة فهو أحمق لا تطمئن بشكل كامل ناحية أي شيء مهما كان حجمه أو قيمته لا تهتم لما يتمتع به الآخرون من سلطات لأنه توجد سلطة أخرى معارضة لتلك السلطات لا تخف مما تفكر به من غريب الأشياء فجميع الأفكار المعتمدة في يومنا هذا مرت بالطبع بمرحلة الغرابة في أحد الأيام لا تفكر بأن عدم إظهار الدليل سوف يحقق منفعه فحتما من سوف يخرج الدليل والبرهان إلى النور يوما ما كن صادقا مع نفسك ومع الآخرين حتى ولو لم تكن متقبلا لتلك الحقيقة ففي النهاية لن تشعر بالراحة إذا أخفيت الحقيقة لا تستغل قوتك في إسكات الأسوار ومحو الآراء التي ترى أنها مزيفة لأنه حتما سوف تسكتك تلك الآراء في نهاية المطاف لا تمنع نفسك من التفكير بأنك سوف تنجح في نهاية المطاف وسوف تنجح في ذلك اسعى وراء الاختلاف في الأفكار وليس الاتفاق لأنك إذا كنت تتمتع بنسبة من الذكاء فسوف تعلم أن الاختلاف أحمق من الاتفاق المفكر والفيلسوف والمؤرخ والناقد الاجتماعي البريطاني وعالم المنطق والرياضيات بيرتن راند راسل على رأس الفلاسفة والمفكرين أصحاب التأثير في عصر الحديث وهو الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1950 وهو صاحب مقولة قد تقضي عمرك وأنت تعتقد بأنك تدافع عن أفكارك ثم تكتشف أنك في الحقيقة تدافع عن أفكارهم التي زرعوها في عقلك وهي مقولة تنطق على الكثير من المفكرين العرب ولذلك لا بد أن نذكر مقولة بيرتراند الثانية وهي تذكر إنسانيتك وانسى الباقين وقد كان لبيرتراند راسل آراء وأفكار خاصة وهو صاحب المحاضرة الشهيرة بعنوان لماذا لست مسيحية؟ والتي القاها عام سبعة وعشرين وألف في أحد مؤتمرات المنظمة العلمانية البريطانية في لندن وقد تجد الكثير من الناس يردد مقولاته مثل مقوله الحب حكيم والكرهية حمقاء ومقوله اننا إننا لم نعد نرضى بأن أقلية يجب أن تستمتع بكل الطيبات بينما تعيش الكثرة حياة البؤس والشقاء وما حقيقه حقيقة أن رأيا ما مقبولا على نطاق واسع هي ليست دليلا على عدم سخافة هذا الرأي في الواقع في ظل النظر القائلة بسخافة الغالبية العظمى من الجنس البشري الرأي المقبول على نطاق واسع مرجح أكثر ليكون رأيا أحمق وليس معقولا. وأخيرا مقولته الشهيرة يوجد في الجزء الذي نعرفه من الكون الكثير من الظلم وغالبا ما يعاني الطيبون وغالبا ما ينجح الأشرار وبيرت راند راسل هو من قال عن الإسلام لقد قرأت عن الإسلام نبي الإسلام وجدت أنه دين جاء ليصبح دين العالم والانسانيه فالتعاليم التي جاء بها محمد والتي حفل بها كتابه ما زلنا نبحث ونتعلق بذرات منها وننال أعلى الجوائز من أجلها ومن قال أخلاق النبي محمد تمنح معنى للوجود وبهذا ينضم برتراند راند راسل للكثير من الكتاب والمفكرين الغربيين الذين أنصفوا الإسلام ودافعوا عنه بالرغم من عدم انتمائهم له مثل عالم الأديان الألماني المعروف هانزو كونج والمستشرقة الايطاليه لورا فاكيشيا فالبيري والمفكر السويسري يوهان دي كينغرد والمستشرق الإنجليزي الكولونيل بودلي كما تحدث في كتابه حياة محمد والمستشرق الأمريكي جيبون كما أوضح في كتابه المسلمون وأخيرا المستشرق الإنجليزي روبرت سميث وفي أواخر حياته ترك راسل وصيته للإنسان بشكل عام وقد عرفت تلك الوصايا بعد ذلك بالوصايا العشر لراسل وهي توضح المسؤوليات التي يحملها الإنسان على عاتقه قد ذكر فيها راسل مجموعه من القضايا التي تهم الإنسان في هذا العصر وقد جمع أحد الشعراء العرب كيفية التعامل مع الناس فقال سر القلب عن صدق المودة في الذي يودك إن القلب لا يقبل الرشوى ولا اشتكيت إلا لمن عند عبده فليس سوى المولى له ترفع الشكوى وإن خنك الناس الذين تودهم وما خنتهم في الود فاصبر على البلوى في الغيب ذو علم وسمع ورؤية يحرر ميزان المعاملة الأقوى رقيب على كل العباد وأمرهم إليه فإما النار أو جنة المأوى وقد سبق الإمام الشافعي كل أولئك في كيفية التعامل مع الناس فقال زن من وزنك بما وزنك وما وزنك به فزنه من جاء إليك فرح إليه ومن جفاك فصد عنه أنظن أنك دونه فترك هواه إذن وهنه وارجع إلى رب العباد فكل ما يأتيك منه وصايا خالدة حكم وقيم تجارب وعبر ربط الحاضر بالماضي وتأكيد